قل أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا جُهُوهَكُمْ عِزْدًا كُلِّ مَسْجِدٍ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الْضَلَالَةُ إِنَّهُمْ أَتَخَذُ الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ من دون الله، من دون ويحسبون أنهم مهتدون.